Book 2 Yetmiş dört Erbعةun Bir şey rica etmek Raja'u şey Raja'u şey Saçlarımı kesebilir misiniz? هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك ان تقص لي شعري؟ من فضلك ليس قصيرا جدا من فضلك ليس قصيرا جدا من فضلك, جداً من فضلك أقصر بقليل من فضلك اقصر بقليل رسيملي باسابيلير هل يمكنك تظهير الصوره تحميد الفيلم هل يمكنك تظهير الصور تحميد الفيلم رسيملر سي ده الصور موجودة على السي دي الصور موجودة على السي دي رسيملر الصور موجودة في الكاميرا. الصور موجودة في الكاميرا. ساعتي هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ جم كرلمش. الزجاج تالف. الزجاج تالف. كل bitmiş البطارية فارغة البطارية فارغة gömleği ütüleyebilir misiniz هل يمكنك كي القميص هل يمكنك كوي القميص pantolonumu temizleyebilir misiniz هل يمكنك تنظيف القميص هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ أياك كبالة تامر أدبير مسينيس؟ هل يمكنك اصلاح الحذاء؟ هل يمكنك اصلاح الحذاء؟ بانا أتيش برابلر مسينيس؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلت نار. كبريت veya شكمانز var mı? هل معك كبريت أو ولاعة? هل معك كبريت أو ولاعة? كل طبلنز var mı? هل عندك منفضط سجائر? هل عندك منفضط سجائر? برو içiyor musunuz? Atadkhan al-sijar? Atadkhan al-sijar? Sigara içiyor musunuz?